وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى لديه واستنى بسنته وانتهد بناده إلى يوم الدين أما بعد فنسال الله ان يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا بالخير نسال الله اخوانا على ربنا ولي والقادر عليه ونسال الله ان يجعلنا من اهل القران ونسال الله ان ينفعنا وان يرفعنا بالقران ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه وبعد ايها لحبه الكرام هذه تتمه للكلام على سوره الاساس سوره الاخلاص سوره التوحيد سوره قل هو الله احد و وقفنا في الكلام عن بعض المعاني لغنيه في السوره الكريمه عند قوله جل في علاه قل هو يقول ربي الله الصمد قال أهل العلم أن الصمد في لغة العرب هو العالي المرتفع وهو من الناس الذي بلغ السبد فالله جل جلاله وله المثل الأعلى هو الصمد السيد وقال في تعريف الصمد هو الذي لا يحتاج إلى أحد ولا يستغني عنه أحد الله جل جلاله السيد الصمد هو الذي لا يحتاج لأحد غني قدير جل في علاه ولا يستغني عنه أحد الكل مفتقر إليه يا أيها الناس يا كل الناس الكبار الصغار الأقوى والضعفاء رجال النساء المشاهير المغمور الكل يا كل الناس يا أيها الناس طاع إلى الله جميعكم لا يستغني عن السيد الصمد طرفة عين والله السيد الصمد هو الغني الحميد غني عن الكل وقال أهل العلم الصمت هو الذي لا نقص. الله جل وعلا لا يلحق به شيء لا يلحق به نقص الصمد من الناس ممكن تصمد إليه الخلاق وتقصده طالما كان له مال فاذا ذهب مال لم يعد صمدا لم يعد مقصودا تقصد فلانا لأن له وجاه له اسم له كلمة له وزن فإذا ذهب ذلك عنه ما عاد يقصر أما الله السيل الصمد فلا يعتريه نقص لا يلحق به مرض لا يلحق به ضعف هو حي لا سيد الصمن جل جلاله وقالوا الصمن هو الذي تصمن إليه الخلايق كل الخلايق في جميع حاجاتها كل الحاجات الخلق يطلبونها يكون من رحمة الله بالإنسان اسمع احيانا يكون من رحمة الله بالإنسان أن يذيقه شيء من الألم والتعب والنصف يكون هذا رحم من الله بهذا الإنسان إنسان يرفل في ثوب العافية عنده المال معه الصحه يرى انه ليس في حاد ان يرفع يديه قائلا يا رب كلا ان الانسان ليطغى ايه السبب <تصفيق> الولاء استغنى من الناس من لا اقول يا رب الا اذا احتاج للمال من الناس من لا يقول يا رب الا اذا شعر بالمرض من الناس من لا يقول يا رب إلا إذا شعر بفاقه هذا الانسان لو عاش صحيحا على الدوام لو عاش ميسورا على الدوام لو عاش على الدوام لا يشعر انه يحتاج لشيء ولا يدعو الا مع الحاجه لهلا فيكون من تمام رحمه الله ان يذيقوا شيء من النصر انت ضعيف انت فقير انت محتاج ولا بد ان ترجع الى السيد الصمد لذلك كان وسلم يوبي الابناء على ذلك يقول تعرف الى الله في الرخاء، يعرفك في الشده لما نجى الله جل وعلا يونس عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ماذا قال قال فلولا انه كان كان عنده رصيد في الرخاء من المسبحين للبح في بطنه الى يوم يبعثون فالله السيد الصمد هو الذي لا يعتريه نقص لا يلحق به شيء والذي الذي تصمد اليه الخلائق كل الخلائق في حاجاتها هو الذي لا يحتاج لاحد ولا يستغني عنه احد وهو الذي بلغ في العلوم والسؤدد ما لا يبلغه غيره الله جل جلاله قل هو الله احد الله الصمد ولم يولد لم يلد الولد ربما فيما بين المخلوقات نقص عين أو نقص عند البشر لكن الله جل وعلا حاشا ليس له ولد ولأوال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشط الأرض وتخروا الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي, وما ينبغي للرحمن يتخذ ولد ان كل من في السماوات والارض الا يات الرحمن عبدا العبوديه هنا ليست عبوديه الطاعه وفعل القروبات لا ده عبوديه الاذعان والقهر الكل ياتي رغم عنه المسلم الكافر الصالح والطالح ان كل من في السماوات والارض مسلمين وكفار أصابي طائير إلا آت الرحمن عبدا مذعما مسلما لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا مقارب ولا نظير ولا ند ولا مكافئ ولا مساو الله لا يساويه احد ولا يكافيه احد ولا يشبهه أحد ولم يكن له كفوا احد ليس له ند ولا قريب ولا نظير وازلفت الجنه للمتقين وبرزة الجحيم للغاوين وقيل لهم ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكم فيها هم والغاوين وجنود إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اسمع قالوا وَهُمْ فيها يَخْتَصِمُونَ تل لا ينفع تخاف من حد زي ما بتخاف من ربنا لا ينفع تتقرب الى الله الى حد بالعبادة غير الله لا اذ نسويكم برب العالمين ولم يكن له كفوا احد وما اضلنا الا المجرمون الايات ولم يكن له كفوا احد هذه صورة الأساس صورة الإخلاص هذه بعض الوقفات الإيمانية هذا القرآن المكي الذي ربي عليه سادتنا وقدواتنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج للعناية والتدبر والقراءة والفهم لمعانيه هذا القرآن الذي آياته قصيرة متلاحقة متتابعة تخاطب القلب تنتشله تهزه تعده لما هو مقبل عليه إن شاء الله اللقاء المقبل نبدأ مع سورة جديدة من سورة الجزء الاخير نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن أقول خولي هذا استغفر الله لي لكم السلام عليكم ورحمة الله.